نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سوف نكمل ما بدأنا به مع بعض الآيات من صورة النساء وسوف يتم التطرق للآيات المبشرات في السورة. فالله يطلطف بعباده ويطلعهم على ما في المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر ومن خلال الترغيب والترهيب فهو منهج متوازن على كل ما فيه من التكاليف والحدود والأوامر والنواهي التي يراد بها إنشاء نفوس ذكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه ما هي هذه الآيات الثماني في سورة النساء هناك الآيات الثلاث التي جاءت بعد ذكر المحرمات من النساء وما يتصل بها قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 أو عماتهم أو خالاتهم أو بنات الأخ أو بنات الأخت إلى آخر إنما أراد بهم الخير الله لا يحرم الناس لا يحرم على الناس انتقاما منهم ولا يحلل للناس يعني تدليلا لهم فإنما يحل الطيبات ويحرم الخبائف فهو تحليل وتحريم لمصلحة الناس لأن الله سبحانه وتعالى لا, لا يعود عليه شيء من التشريعات من التحليل أو التحريم أو الإجاب أو الفرضية لا الله أغنى الناس عن عباده يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ودنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم ودنكم كانوا على أفدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء فإنما يأمر الله وينهى ويشرع ويحلل ويحرم لمصلحة عباده ليزكيهم ويرقى بهم وينفعهم أفرادا وجماعا فالله سبحانه وتعالى قل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الذين من قبلكم الأنبياء السابقين لا يهديكم سنن الأمم التي ضلت مثل المجوش الذين أباحوا زواج الأمهات أباحوا ذرد أن يتزوج يعني وبالتالي يتزوج خالته وعمته وهكذا فيهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم عما كان في الجاهلية بعض أشياء كان في الجاهلية يقول إلا ما قد سلف لا تنكحوا ما نكحى من النساء إلا ما قد سلف ما فات في الأمر الجاهلية فهو معفو عنه إلا أنه لا تكليف قبل البعثة ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فما كان قبل ارسال الرسول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 فمن تتبعون؟ تتبعون الله الحكيم الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة البر بكم فهو يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً لهذا شرع لكم الزواد شرع النكاح وحرم السفاح فهل تمشوا على منهد الله تسيرون على منهد الله أم على منهج المتحللين الذين يريدون أن لا يبقى الناس على أي فضيلة ولا يستمسكوا بأي أخلاق كريمة طبعا لابد أن يكون جوابنا إننا نريد أن نتبع ما يريد الله لنا الله الذي يريد أن يتوب علينا وأن يزكي أنفسنا وأن يطهر حياتنا من الرجل ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولذلك أبح بعض الأشياء مثل أن يتزوج الإنسان الأمة فمن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم قال يعني ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ولكن لأن الله يعلم قوة الغريزة الجنسية وضعف الإنسان أمامها فشرع لنا هذا النوع من الزواج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه من الآيات المبشرات من الآيات المبشرات قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما تخفيف عظيم هناك كبائر وهناك صغائر إذا اجتنابت الكبائر خشية من حساب الله تعالى وعقابه واقترفت الصغائر ربنا يكفر عنك هذه الصغائر بسبب اجتنابك للكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما وهذه نعمة عظيمة لأن الصغائر دي لا يكاد يخلو منها الإنسان لا يكاد يخلو الإنسان من نظرة إلى امرأة أجنبية لا لا يخلو الإنسان من أن يستمع إلى شيء في مجلس من المجالس غيبة أو نميمة أو شيء من هذا لا يخلو الإنسان من أن يتكلم يعني بعض الكلمات السيئة لا يخلو من أن يعمل بزوارح لا يخلو من يفتح التلفزيون ويشوف منظر يعني سيء أو الحياة مليئة فهذه تعتبر من صغائر السيئات إذا اجتنبت الكبائر إذا تركت الكبائر لله عز وجل ولكن وقعت في الصغائر الله يكفر عنك هذه الصغائر أي تخفيف من الله مثل هذا التخفيف ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما جاء واحد إلى جاء واحد الى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ليه من انه يعني امرأة جاءته إلى دكانه فقبلها وكذا وكان عندهم يقضى لم يكونوا متبلدين إنما عندهم تنبه لما يرتكبون من مخالفات فبسرعة الإنسان يقول أنا عملت كذا وكذا يا رسول الله فينزل قول الله تعالى وأقن الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال له انت صليت معنا قال له آه قال له خلاص اذهب الصلاة يعني أزالت عنك هذا هذا تخفيف إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الآية المبشرة الخامسة هي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بحيث يحمل ذنب غيره أو يضيع عليه أجر عمل صالح عملا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا خوف ظلم بأنه يحمل وزر الآخرين أو هضما إنه يهضم حقه في الحسنات ما في الحسنات التي قدمها لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل وخصوصا الحسنات إن الله لا يظلم مثقال ذرة يمضي السياق القرآني في تقرير ما أحلى الله لعباده من الطيبات وما حرم من الخبائث للمصلحة الناس ولا يعود على الله في شيء كما ذكرت الآيات أن ما فات من أمر الجاهلية معفون عنه ولا تكليف قبل البعثة وأن تكفير السيئات والذنوب من الله متى اشتنبت الكبائر وهذا هو وعد الله هنا وبشره للمؤمنين حيث تملأ القلب ثقة بالله وتفتح آفاق النفس المؤمنة في رجاء رحمة الله وللحديث بقية مع تأملات قرآنية.